والقرآن المجيد بل عجبون مَتَ نْقَصُّ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حفيظ بل كذبوا بالحق لما فهم في أمر أَفَلَمْ زينها وزين ماها وما لها من فروج والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواصي وأنبتنا وأنبتنا فيها من وصرته وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصير لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم وَثَمُودُ وَعَدُونُ وَفِرْعُونُ وَإِخْوَانُ وَأَصْحَابُ الْأِيكَةِ وَقَوْمُ تبع كل كذب الرسل خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تؤسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمن. Maan itä, Saatkaa, että sinun on oltava niin kuin minä olen. Sinun لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال Kiitos! Men... On them. في من خشيا الرحمن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 فِذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ اذكر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان Zalik yom alkhuruj. Inna nahnun wa numi tu wa ilayna almasir. Yoma tashqaq alarbu I'm